وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوع درس اليوم هو عن الأمر والنهي فقد نتحدث عن النهي في هذه الجلسة أو في الجلسة القادمة على اعتبار أننا الآن بدأنا في الكلام على تفاصيل مواضيع أصول الفقه لأنكم تعلمون في فيما بضعنا واشار إلى مواضيع أصول الفقه على جهة الإجمال وذكر منها الكلام وأقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخره فتكلمنا عن أقسام الكلام من حيث الحقيقة والمجاز ثم هذا أقسام الكلام من حيث اعتبار آخر وهو من حيث الأمر والنهي على معنى من حيث جهة الطلب الموجود في لفظ المتكلم من حيث إنكم تعلمون أن مجال أصول الفقه هو استنباط الأحكام وقلنا إن أصول الفقه أو إن الحكمة فيما مضى أنه هو خطاب الشارع أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الابتضاية والتخيلة والوضع فلاصل في التكليفات أنها أوامر ونواهي ألا معنى تكليف بالفعلية أو تكليف بالكف فمن هنا كان من لب الحديث عن أصول الفقه الحديث عن الأمر والنهي لأن المكلف إما مأمور وإما منهي ومعلوم أن كذلك الأحكام هي خطابات في الكتاب وفي السنة، فهي أوامر ونواهي، فمن هنا جرى الحديث عن الأمر والنهي، وبخاصة من حيث التركيب اللغوي أو أو أو أو ال ال الوضع اللغوي على معنى أنه لأن أصل فهم الخطاب خطابات الشارع. هي مبنية على التركيب اللغوي وكلام وكلامها للغة وبالخاصة اللغة العربية. فأما ما كان منه نص من الشارع بأمره ناهي هذا لا مجال للخلاف فيه كما سيأتي. إنما الكلام إذا جاء لفظ لم يعني مجرد اللغة. فماذا نفهم منه يعني بمقتضى الوضع اللغوي. أما إذا جاء إضافات من الشارع. بأمر أو نهي أو ندب أو إباحة أو أي غرض من الأغراض أو أي نوع من الأنواع هذا شيء آخر لكن كلامنا هو عن الأمر والنهي أو, عن أي أو, أو أيضا عن دلالة اللفظ اللغوي من حيث الوضع كما قلنا فيما سبق في الحقيقة والمجاز أما إذا جاء شيء من الشارع بخصوصه ولهذا سنرى مثلا هل يقصد التكرار هل يقصد الفور هذا كله من حيث اللغة اما اذا جاء نص من الشارع يدل على التكرار ما ما في كلام او جاء نص من الشارع يقضي الفورية ما في كلام انما الكلام لغة قال اقيموا الصلاة امر لا تفعلوا كذا نفي فبوضعه اللغوي لاننا نستمت احكام اما اذا, إذا, إذا نص الشارع على شيء هذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرانك ولام الخير لكن الكلام لا وهذا هو الذي ينبغي أن تفهموه. في كثير من من المباحث التي يجري فيها الخلاف هو من حيث أحيانا نفهم اللغوي لأننا إذا لم ينص الشارع على شيء فإننا ننظر في مقتضى اللغة ومن هنا سيكون حديثنا عن الأمر والنهي من هذا المنظور من منظور الوبع اللغوي ما هو الأمر وهل يقتضي الوجوب وهل يقتضي الفورية وهل يقتضي التكرار بذاته يعني بأصل وضعه اللغوي لا بمؤثر خارجي لأنه إذا جاء عمر خارجي هذا ليس يكون لذات الفعل إنما لأمر خارجي فإذن حينما نبحث الآن عن الأمر من حيث المقصود منه ومن حيث لفظه وألفاظه وصيغه ومن حيث هل هو يقتضي التكرار هل هو يقتضي الفور هل هو يقتضي الوجوب هذه كلها من حيث وضعه اللغوي وهنا أتى خلاف العلماء أما لو كان في نص من الشارع هذا ما ما في خيار على هذا الأساس نفهم وإن شاء الله ما بين يدينا فقال والأمر استدعاء الفعل بالقول من من هو دونه على سبيل الوجود والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل المجتمع هذا هو تعريف المصنف الإمام الجويني للأمر استدعاء الفعل استدعاء بمعنى طلب بأن أصل الدعاء طلب واستدعاء يعني طلب أو تلمس الطلب أو توجه الطلب بالفعل يعني الأمر بأن تفعل هذا استدعاء الفعلي يعني الأمر بأن تفعل أو أو أو توجه الطلب إلى المأموري بأن يفعل هذا استدعاء الفعلي يعني طلب أن يفعل بالقول على معنى أنه بلف أما الأمر بالإشارة أو التنفيذ الفعلي من غير قول لا يسمى أمر لأن الأمر يستدعي لفظا صادرا من الآمر إلى المأموري فلا بد أن يكون قولي، ولهذا وسيأتي الكلام على الكلام النفسي كما يقولون، والحديث عن هذا لأنه أكثر ما يخوض، الا شاعر والأصوليون وكذلك ينازعون المعتزلة وغيرهم في قضية الكلام النفسي هنا في موضوع الأمر على ما لأنه، وأيضا كذلك ارتباط الأمر بالإرادة يعني ينازعون المعتزلة كذلك للنزاعات بين الشاعر ومعتزلة في الإرادة. فهل الأمر يستدعي إرادة ولا بد أن تتوافق الأمر مع الإرادة أو لا تتوافق؟ نشير إلى هذا إن شاء الله، ولا لا لا نخوض فيه كثيرا أو لأننا في مباحث كما نقول بدائياً كما تعلمون، وإن شاء الله في لقاءات قادمة إما أن نعيد الكتاب نفسه، وإما كتب أخرى نبسط القول، لكن نشير إلى إشارات على مقتضى ما أشر إليه المصنف. هل معنى الكلام النفسي؟ وهل الأمر يقتضي الإرادة؟ لأن هذه خلافات بينا. هي منطلقة من علم الكلام ومنطلقة إلى النظر أيضا إلى صفات الله عز وجل مما سنشير إليه فإذن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول يعني طلب المأمور أن يفعل عن طريق اللفظ يعني يقول افعل اضرب كل صلي وهكذا والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ممن هو دونه على سبيل الوجود فقوله ممن هو دونه العلماء مختلفون في كون الشيء يكون أمرا هل هو من كما يقال هو الطلب طلب الفعل على جهة الاستعلاء أو على جهة العلوم لاحظوا أن هناك أيضا فرقا بين هذه وخلافا أيضا بين العلماء في هذا هل الأمر هو طلب الشيء أو طلب الفعل من المأمر على جهة العلو أو على جهة الاستعلام حينما نقول على جهة العلو على معنى أن يصدر الأمر من من من من جهة عليا علوا حقيقيا يعني عالي كالشارع له علو حقيقي ذاتي وهو ما ما يعني على معنى أن يكون الأمر نفسه ذا شرف وعلو في نفسه حقيقة عالي حقيقة لكن الاستعلاء لا أحيانا قد يكون ليس بذاته عالي لكن هو فرض نفسه قهرا وغلظة فهذا استعلاء فولهذا قالوا هو طلب الفعل طبعا بالقول على جهة الاستعلاء فإذا قلنا على جهة الاستعلاء صدق الأمر بأنهم من كل جهة من كل آمر وين كان وين وين كان ليس عاليا بنفسه وينما هو استعلى بالقهر وبالغلظة وبحكم قوته التي اكتسبها من أي طريق أو أنه على جهة العلو على ما يعني يكون هو فعلا عاليا في ذاته على كل حال فيما يبدو أن الخلاف في هذا يعني قد يكون المقصود الأمرين المهم أن أنه نظرنا هنا من جهة اللغة إذا صدر أمر وفعل أمر هل يقتضي هل يكون هل هذا على الوجوب أو لا لكن على كل حال ولهذا قاله وهو من هو دونه وما ذلك إلا لأنه هناك قراء تصرف فعل الأمر لأن يكون المقصود منه ذات التنفيذ أو على معنى ولهذا قال من من هو دونه سواء كان استعلاء أو علوا لماذا؟ لأن أحيانا حينما الند يطلب من نده، والزميل يطلب من زميله وهو ليس له عليه قوة يسمونه التماسة. يسمونه التماسة. حينما يطلب الند من نده. والصديق من صديقه والمماثل من مثيله، فإنه يسمى التماساً، ولا يسمى أمراً، لأن رمق لا بد في مجاهد الاستعلاء أو صادر من, من من الأعلى إلى من هو دونه. هذا هو أصل الأمر. طبعا أخذوا هذا من الاستقراء، استقراء اللغة، ولهذا في في في علم البلاغة يبحثون هذا اللي يسمونه أغراض الأمر، وسوف يأتي نشير إلى بعض الأغراض أيضاً. حتى يتبين الأمر لكن عادة الأغراض تفهم من القرينة الأغراض تفهم من القرينة حتى حينا قد يكون أمرا صادرا من عالي ولكنه لا يقصد منه التنفيذ وإنما قد يكون التهكم قد يكون السخرية قد يكون التكريم وقد يكون أغراض أخرى سنشير إليها لكنه إذا كان من جهة علف الأصل فيه أنه أمر ويسمى أمرا في اللغة وإذا كان من مساوي فيكون التماسا إذا كان من أدنى إلى أعلى إذا كان من أدنى إلى أعلى فإما أن يسمى سؤالا وإما أن يسمى دعاء يسمى سؤال أو يسمى دعاء كان تقول اللهم اغفر لي اغفر فعل امر لا يمكن العبد يأمر ربه يعني اغفر له فالامر من الأدنى إلى الأعلى يسمى سؤالا أو يسمى دعاء يسمى سؤالا أو يسمى دعاء ولهذا قال هنا في التعريف والامر استدعاء الفعل بالقول لابد الفاظ ممن هو دونه على سبيل الوجو صيغ الفعل التي وردت في القرآن فعل الأمر جاءت على أربع صيغ فعل الأمر كأقيم الصلاة اركعوا مع الراكعي فعل مباشر فعل المضارع المقروم بلا الأمر لينفق ذو ساعة من ساعة هذا فعل أمر لينفق هذا صيغة أمر هو ليس فعل أمر لكنه صيغة أمر وهو قول فهو يصدق عليه أنه استدعاء للفعل بالقول أقيم الصلاة لينفق ذو ساعة من ساعة أيضا اسم الفعل اسم فعل الأمر هاتوا مرهانك هاتوا ترهانا عليكم أنفسكم هذا أمر لكنه ليس فعل وله فعل مضارع مقرم بين الأمر وإنما هو اسم فعل يسميه اللغويون الصيغة هذه تسمى اسم فعل عليكم أنفسكم يعني يلزموا أنفسك أو نحوك الصيغة الرابعة المصدر الذي ينوب عن فعله أو يعمل عمل فعله مثل قوله تعالى فضرب الرقاب. قوله تعالى فضرب الرقام ومنه قوله تعالى وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان يعني ارهنوا لها مصدر. والمقصود بها ارهنوا رهانا فهو بصدر يقوم مقام فعلي فهو بمعنى الأمر فإذا هذه غالبا صيرة جاءت في القرآن تفيد الأمر إما فعل الأمر فهو افعل وطبيعي معهم في الثلاثة افعل ويختلف من إذا كان رباعيا وخماسيا مثلا انطلق استخرج وهكذا إذا كان رباعي أو ثلاثي أو ثماسي أو سداسي لكل فعل طريقة صياغة فعل الأمر منه معروفة في علم الصرف قال فإذا هذه هي صياغ فعل الأمر التي جاءت في القرآن وأحيانا أيضا يفهم الأمر من التركيب حتى وين كان خبرا يفهم الأمر من التر من نفس التوجه الخطاب وين لم يكن بصيغة أمرية على الصيغ الأربع التي ذكرنا. قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود. على سبيل الوجود. هذا يعني ما أظن سيأتي. كنا نستعجل. نمشي مع. ال... أين عم سيأتي؟ وهي عند التقدّم والتجرد أن قرينا تحمل عليه يعني على الوجود. لكن لا معنى يعني. على سبيل الوجود. قوله على سبيل الوجود. هو هذا هو محل النزاع بين العلماء. هل الأمر بصيغته يقتضي الوجوب؟ هذا الأمر بصيغته يقتضي الوجوب، أو أن الوجوب يستفاد من دليل خارجي. حينما يأتي في اللغات يأتي يظل هل هذا الأمر بصيغته يقتضي الوجوب، أو أنه يقتضي الندب، أو أنه يقتضي الإباحة. العلماء مختلفون في هذا، وبعضهم فبعضهم يقول يقتضي الوجوب، وهذا هو قول. الجمهور وهذا هو الصحيح وهناك من قال إنه يقتضي الندب لماذا؟ قالوا لأنه في الأمر حينما يستر الأمر المطلوب الطاعة المطلوب الاستجابة وأدنى حدود الاستجابة هو الندب وأدنى حدود الاستجابة هو الندب فنأخذه بالأدنى لأن هذا شيء نحتاج إلى دليل خارجي وأدنى حدود الطاعة هو الندب وبعضهم قال إنه يفيد رباحة ولكن هذا ضعيف جدا وهناك من قال بالتوقف يقول ما والله ما ندري إذا جاء الفعل الأمر حتى يأتينا خبر من الشارع يبين لنا أن هذا مراده الوجوب أو الندب واللباحة والرشاد الأخر لكن الصحيح أن الأمر بصيغته المطلقة تدل على الوجوب إلا إن صرفه صارف الأصل أن الأمر للوجوب إلا إن صرفه صارف لماذا؟ أولا لأن التركيب اللغوي هكذا الناس حينما يتحدثون أتوا بفعل مضارع ليدل على إيش على الحاضر والمستقبل. أتوا بفعل بفع ماضي ليش حتى عشان حدث فإذا أمر لماذا جابوا لأنه إذا كان مختلفين هل هو نادب هل هو إباحة إذن ألغينا جميع الدلالات إذن ألغينا جميع الألفاظ الواضح حينما وضع الكلمة وضعها لشيء فحينما يقول قم الأصل فيه أنه الوجوب إلا إذا كان في قرينة أخرى ولهذا قلنا إذا قال العبد السيد قم ما يمكن ليس ليس من ذات الفعل إنما للتركيب الاجتماعي لا يفترض أن العبد يقول لسيدي يقوم إنك التماس كما قال قم بانظف الضفة تحتك فاذا ليس أمر إنما التماس فاذا الأصل حينما يقول قبل الأمر لكن إذا جاءت قرائن أخرى تصرف هذا الشيء ومن هنا هذا هو أصل الوضع فإنما وضعوا مضارع وماضي ومتفقون العلماء كلهم بل جميع اللغات في العالم جميع اللغات في العالم هذا التصريف كلمة وضعت لتدل على هذا على هذا الحدث أو على هذا الزمن أو على هذا اللفظ إن أردنا أن نصرف عن أصلها يحتاج إلى قرائن فإذن هذا هو هذا هو الأصل فالأصل أن الفعل فعل الأمر هو للوجوه والأمر الثاني ونحن نتكلم أيضا عن نصوص الشارع نصوص الشارع طبعا من عالي إلى من عد من سيده لعبده فإذا قال لهذا دائما في هذا الباب يمثلون بحال السيد والعبد فلو أن السيد قال لعبده افعل كذا ثم لم يفعل ثم عاقبه لكان غير ملوم ليس كذلك لو أن السيد قال لعبده افعل كذا واعطني ماء أو أقضي الحاج الفلاني ثم لم يفعل ثم عاقبه لكان غير ملوم فدل على أنه الوجوب، وأنا لابد من اللزوم ولا بد من الامتثال. فإذا هذا يدل على أن الأصل عند الأمر الوجوب. أما فيما يتعلق بنصوص الشارع، فأولا نلاحظ نصوص كثيرة تدل على هذا. مثلا من قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فيتنه. فقوله عن أمر يعني أي أمر يصدر عن الشارع الأصل أن ينفذ. لأن هذا التهديد يدل على حرمة المعصية ولزوم التنفيذ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وكذلك أيضا في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون المرخية، ما دام صدر أمر فلا بد أن ينفذ. فهذا هو الأصل. كذلك أيضا في قوله تعالى أفعصيت أمري. يدل على أن مخالفة الأمر معصية. يدل على أن مخالفة الأمر معصية. فالأصل أن مخالفة الأمر معصية. فما دام أن الأصل أن مخالفة الأمر معصية دل على أن فعله واجب لأنه لا يكون المعص... المخالفة معصية إلا إذا كان الفعل لازما أو واجبا. كذلك أيضا في حال حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينقل أبدا أنهم إذا سمعوا أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل هذا للوجوز؟ ما يسألون ينفذون على ط. ولا ولا ينقل أبدا أنهم كانوا ينازعون لأنهم يعرفون أن الأصل أن الأمر للوجوز لأن في في اللغة وأيضا فهم للشريعة ونص الشرع أن أي أمر يأتي الأصل فيه أنه للوجوز وأيضا قضايا خاصة تدل على هذا مثلا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الحج أن يجعلوها عمرة وبعضهم تلك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على إيش ومغضب قالت ما أغضبك يا رسول الله قال آمر أمر ثم لا يؤخذ به فدل على أن أصل الأمر أنه لازم أن ينفع إلا إذا دل الدليل على صارف عنه إما لإرشاد أو كما سيأتي فإذا هذا كله تدل على أن الأصل أن الأمر من وجه ولهذا قال هو الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا ومن الأعلى سمي سؤالا وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة عبارة الشارح والم لم يكن على سبيل الوجوب بان يجوز الترك فظاهره انه ليس بامر اي في الحقيقه ما معنى فظاهره انه ليس بامر اي في الحقيقة ايش تقول مشايخ ما معنى قوله والم لم يكن على سبيل الوجوب بان يجوز الترك او جوز الامر يعني الترك فظاهره انه ليس بامر اي في الحقيقه ما معنى هذه العبارة ها يا يعني ما صار في صرف الامر الا ان يعني في صالحه لا ما اشرح العباره بس لا الصارف الاخرى مع هو كلام الكلام هذا ما شايف لو في نفس السياق استقرت لا هو على معنى أنه إذا لم يكن للوجوب أو إذا لم يكن أصيل الوجوب فإذا ليس أمرا في الاصطلاح هذا مراده يعني إذا قلنا إنه لم يدل على الوجوب فلا نسميه أمر حتى في الاصطلاح ليس ما أمر إلا على سبيل المجاز لا على سبيل حقيقة هذا مراده مراده مراده أنه إذا لم يفيد الوجوب فلا يسمى أمرا إلا من باب التجوز. يعني خلاف الحقيقة. لأن الحقيقة أن أي أمر للوجوب وإن, وإن قلنا إنه أمر للندب فهو مجاز وليس حقيقة هذا معنى وإن لم يكن على سبيل وجوب وسميناه أمرا فنحن نسميه أرضا من باب المجاز لا من باب الحقيقة هذه مراد العبارة وإن لم يكن على سبيل وجوب بأن جوز الترك يعني أمرك وعطاك فرصة يعني أمرك وعطاك فرصة بأن تترك. فإذا لا يسمى فعله أمر هذا وليس ما أمره أمر في يعني حقيقة وإنما يسمى أمر باب التجوز وإلا لا يكون أمر حقيقي إلا حينما يقتضي الوجب هذا معنى وإن لم يكن على سبيل وجب بأن جوز الآمر الترك يعني أو جوز للمأمور الترك فظاهره أنه ليس بأمر أي في الحقيقة وإنما مجازا ما دام أنه أشار إلى الاستدعاء والالتماس إلى أخيره إذا كان الاستدعى من المساوئ إلى أخيره نذكر أيضا بعض صياغ أمر ليست هي للأمر على الحقيقة وإنما تفيد أشياء أخرى مثلا هناك ما سموه أمر لإكرام أمر إكرام مثل قولي تعالى يدخلوها بسلام آمنين قال الله سبحانه وتعالى المؤمنين للجنة أدخلوها بسلام آمنين قالوا أن هذا الأمر للإكرام ليس على جهة الوجوب لأنه تكريم من الله لهم تكريم من الله لا وكذلك أيضا في قوله سبحانه لأبي جهل أو لكل مشرك أو كافر لق إنك أنت العزيز الكريم طبعا وقالوا هذا إهانة العزيز قال له لق من العذاب إنك أنت العزيز الكريم هذا ليس أمرا فإنما هو من باب الإهانة وهذا أحيانا مثلما بشرهم بعذاب عليهم الآخر والمقصود به إهانة هذا حينما مقر وفهمت من؟, من أين من قوله أنت عزيز الكريم يعني كنت عزيزا كريما أو كنت ترى نفسك أنك كنت عزيزا كريما في الدنيا فهذا إهانة ذق وهو أمر للإهانة فهو مصروف له قرينة تصريفه عن أصل وجوب كذلك أيضا في قوله تعالى اعملوا ما شئتوا إنه بما تعملون خبير قالوا إن هذا للتهديد إن هذا للتهديد فليس للوجوب أن يعملوا لا لأنه كان السياق اعملوا ما شئتم يا ولد خبيث تايسور والله اعملوا ما شئتم انما ما خبيث تايسور اعملوا ما شئتم انما بما تعملون خبيث اللي يذكر منكم بيقول انا بعجبس نسيت تايسور ها؟ نعم هذا نعم هذا ماشي آه من إنه ما شوفينه آه الله نعم يعملوا ماشية من إنه ما شوفينه هو الله حي يعرف اللي بعده يعملوا من إنه نعم ايش اللي بعدها؟ هذي هذي بعده على الوكيل نعم ايه اللي بعده نعمل اللي بعده اي اللي بعده اللي بعد ايش عشان اعرف ايوه بعد عشان يبين لانه كذا بهذه الصوره ما يبين نعم نعمل مثل ما لا انا يستر نجي بران ان شاء الله قد يكون الأمر للتكوين أو التسخير يعني ليس مراد به الوجوب مثلا كونوا قراءة خاسين كونوا ليس طبعاً لا ليس أمر للوجوب يأمرهم بأن يكونوا قراءة إنما هو لأنهم يكون على معنى أن الله عز وجل كقولي كن فيكون ليس واجوباً ليس المقصود الوجوب إن المقصود حصول الأمر يعني التكوين أو التسخير كونوا قراءة خاسين في سورة فصل التي أشرف. إن عملوا ما شئت الذين إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا ما يدعونك إماما لا في سورة فصل اللي ومن آياته أن كتر أضخ شيعتا فإذا أنزلنا عليه الماء تزت وربت إن الذي يحيها لا محيوته إن الذين كفروا بالذكر لما جاء إن الذين لحذون في آياتنا لا يخفون علينا أثم يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون لا بصل عند الذين كفروا بالذكر لما جاء فهي في سورة فصل <تصفيق> كذلك أيضا يأتي الأمر والسياق أن فعلا يقتضي أنه يعني التهديد لهم لأنه مخاطر الكفار مخاطر الكفار اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير ومخاطر الكفار إن الذين يلحدون في آياتنا لا يفون علينا أفمن يلقى في النائر خيرنا أما يأتي آمن يوم القيم اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير <تصفيق> ياتي ايضا الفعل امر ويراد به التسويه الا معنى انه ليس المراد التحقيق وانما الامر سيان عملت او لا تعمل تعالى اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما جزاء ما كنتم تعملون اذا الدكتور اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما جزاء ما كنتم تعملون فليس المراد ذات الامر انه الوجوب لا انما المراد هو المساواه عملت او عملت سيان فهذا ليس, المصو... ليس المقصود به حقيقة الأمر وإنما المقصود به التسوية عملتم أو ما, لا... أو ما عملتم كذلك إذا قلنا أن يقصد به الدعاء أو السؤال كقول اللهم اغفر لي الطلب من الله عز وجل وكل سو... وكل طلب من الله يقصد به الدعاء كذلك أيضا قد يراد بال... بالطلب التمني قد يراد بالطلب التمني وخاصة إذا تعلق بالمستحيل لا تعلق المستعجل، كقول أمير القص، ألا أيه هذا الليل الطويل، الأنجلي. فهو طبعا لا ليس الأمر في يده، وإنما يتمنى أنه ينتهي حتى يأتي النور ويأتي الصباح. الأمر هنا ليس للوجوب ولا ولا يملك أن يأمر وإنما يتمنى. وهذا كثيرا ما يحدث في تمنيات الإنسان، كقول أيضا الخنساء، عيني جودة ولا تجمد جودة، تطلب منها أن تستمر تمني يعني وترغب فإذا هذه بعض أغراز الأمر يفهم من السياق ومن درجة الطالب والمطلوب إلى آخر، فهي هذه لا يراد بها الأمر حقيقة، وإنما يراد بها أغراز أخرى يدل عليها السياق ويدل عليها القرائن.